Bismillahi r Alif Lam Ra. Tilk ayaetü Kitab Hakim. ila وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم قال الكافرون إن هذا لسحر مبين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 5. those who disbel pearl them is, or not시 from worshipfulません, Hüve جَعَلَ Jâlal Şemse Ziyân, Wal Qamran Ura, Wal Qâdârhu Manazil L Taâlmu, Adadı Sînîn Wal Hissab. Ma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 ''İn الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عناياتنا غافلون ''Aulâik mأواهم'un بما كانوا يكسبون إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم Tajrimin tahtemul anharu fi jannatin geyb, الحمد لله رب العالمين ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير لقضي إليهم وأجلهم فنذر الذين لا يرجون لقاءنا في طغيانهم يعمهون وإذا مس لنسان الضر دعانا لجنبه أو قاعدة أَوْ أو قائما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 ثُمَّ جَعَلْنَاكُمْ خَلَائِفَ فِي لَرْضِ مِنْ بَعْدِهِمْ لِنَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمُ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَ اتْبِقُرْآنًا غَيْرَ هذا أَوْ بَدِّلْهُ قُلْ مَا يَكُونُ لِي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 أفلا تعقلون فمن الظلم ممن افترى على الله كذبا وكذب بآياته إنه لا يفلح المجرمون ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاء قُلَ تُنبِّئُونَ اللَّهَ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الَرْضِ سُبَحَانَهُمْ وَتَعَالَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ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 وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً مِّن بَعْدِ ضَرَّاءٍ مَّسَّتْهُمْ إِذَا لَهُم مَّكْرٌ Allahu asrâ məkrâ. İnna rəsullana yəktubun ma temkurd. O alâzî yuşir kum Fi Folk ve Jere Nebih birihi, tibet ve ferhuh bıha, ve ferhuh bıha, Jaaet harihi, ngasif ve وظنوا انهم احيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين دعوا الله مخلصين له الدين لانا جئنا من هذه لنكون من الشاكرين Falama أنجاهم إذا هم يبغون في لض بغير الحق Ya أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم.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 İnma məsəl-i hayatı dünya kma inazellnahu min al-çemay fa xtalı bhi nbaat lazd تِلْكَ الْبُزُخُ وَظَنَّ أَهْلُهَا وَظَنَّ أَهْلُهَا أَنَّهُمْ قَادِرُونَ عَلَيْهَا أَتَاهَا أَمْرُنَا أَتَاهَا جعلناها حصيدا فجعلناها حصيدا كان لم تغنى بلمس كذلك نفصل لايات لقوم يتفكرون والله يدعون إلا دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم لَلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَ وَزِيَادَةٌ وَلَا يَرْحَقُوْهُ هَمْ قَتَرُوا وَلَا ذِلَّةٌ أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون والذين كسبوا السيئات جزاء سيئات بمثلها وترهقهم ذلة و تَأْهَقُهُمْ ذِلَّةً ما لَهُم مِنَ اللَّهِ مِنْ عَاصِمٍ كَأَنَّمَا أُغْشِيَتْ أُجُوهُهُمْ قِطَعٌ مِنَ اللَّيْلِ مُظْلِمَةٌ أُولَاءَكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ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 هُنَالِكَ تَبْلُو كُلُّ نَفْسٍ مَّا أَسْلَفَتْ وَرَدُّهُمْ إِلَى اللَّهِ مَوْلَاهُمُ الْحَقُّ وضل عَنْهُم مَّا كَانُوا يَفْتَرُونَ قُلْ يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله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 إنهم لا يؤمنون قل هل من شركائكم من يبدأ الخلق ثم يعيده قل الله يبدأ الخلق ثم يعيده فأنا توفكون Qul hal mi şurakakum? Meyyehdi ila أحق أن يتبع أما لا يهدي إلا أن يهدا فما لكم كيف تحكمون وما يتبع أكثرهم إلا ظنا ''İn الظن لا يغني من الحق شيئا ''İn الله عليم بما يفعلون'' ''Waba كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله''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 Allah'a emanet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 فَإِذَا جَاءَ رَسُولُهُمْ قُضِيَ بَيْنَهُم بِالْقِسْطِ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الوعد إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ قُلْ لَٰ قولي نفسي ضرا ولا نفعل الا ما شاء الله لكل امه نجل اذا جاء اجلهم فلا يستخرون ساعه ولا يستقدمون قُل رَأَيْتُمْ إِن تَأْتِكُمْ عَذَابُهُ بَيَاتَنًا رَّمَٰ مَاذَا يَسْتَعْجِلُ مِنْهُ الْمُجْرِمُونَ أَثُمَّ إِذَا مَا وَقَعَ آمَنْتُمْ بِهِ أَلَا نَوَقَدْ كُنْتُمْ بِهِ تَسْتَعْجِلُونَ ثُمَّ قِيلَ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا ذُوقُوا عَذَابَ الْخُلْدِ هَلْ تُجْزَوْنَ إِلَّا بِمَا كُنْتُمْ تَكْسِبُونَ وَيَسْتَنبِئُونَ أحقه قلي وربي إنه لحق وما أنتم بمعجزين ولو أن لكل نفس ظلمت ما في الأرض لفتدت به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 ولكن أكثرهم لا يعلمون هو يحيي ويميت وإليه ترجعون يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة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 قُل رَأَيْتُم ما أَنزَلَ اللَّهُ لَكُمْ مِّن رِّزْقٍ فَجَعَلْتُم مِّنْهُ حَرَامًا وَحَلَالًا قُلْ اللَّهُ أذن لكم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 Vma yezubu al-Rabb kemizkali zerrte fi l-ırdı ve lafi s-ma. Ve la açgır min z-alik ve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 Zalikah o Fazıl Güzib, ve la yhpzin k qolum, inn algzelellahi jmiya, huw alsemiyu alalim, ala, innallahi وما يتبع الذين يدعون من دون الله شركاء إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون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 وَلَئِنْ أُنْزِلَ إِلَيَّ نَبَأُ نُوحٍ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنْ كَانَ كَبُرَ عَلَيْكُم مَقَامِي وَتَذْكِيرِي بِآيَاتِ اللَّهِ فَعَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْتُ فَاجْمَعُوا أَمْرَكُمْ وَشُرَكَاءَكُمْ ثم لا يكون أمركم عليكم غم ثم قضوا إليه ولا تضلون فإن فَمَا فما سألتكم من أجر إن جري إلا على الله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 فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا به من قبل كَذَلِكَ نطبع على قلوب المعتدين ثم بعثنا من بعدهم موسى وهارون إلى فرعون وملئه بآياتنا فاستكبروا فَاسْتَكْبَرُوا وَكَانُوا قَوْمًا مُجْرِمِينَ فَلَمَّا جَاءَهُمُ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِنَا قَالُوا إِنَّ هَذَا لَسِحْرٌ مُبِينٌ قال موسى Konunulup hak kim? Lema jaa kub. Asiprın haza. Ve yuflup sahirin. Kaldım. وتكون لكم الكبرياء في الأرض وما نحن لكما بمؤمنين وقال فرعون وتوني بكل ساحر عليم فلما جاء سحّرتوا قال لهم موسى ألقوا ما أنتم القون فلما ألقوا قال موسى ما جئت به السحر إن الله سيبطله.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 قومه على خوف، على خوف من فرعون وملئه مأي يفتنهم، وإن فرعون لعالٍ في الأرض، وإنه لمن المسرفين.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 وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوا لِقَوْمِكُمَا قومكما بمصر بيوتهم وجعلوا بيوتكم قبلا وجعلوا بيوتكم قبلا توم وأقيم الصلاة وبشر المؤمنين وقال موسى ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضل عن سبيلك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 اِذَا اَدْرَكَهُ الْغَرَقُ قَالَ اَمَّنْ تَنُّو اَنَّهُ لَا اِلٰهَ الى وانا من المسلمين الا انا وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين فاليوم ننجيك بجسدك لتكون لمن خلفك آية وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ عَنَايَتِنَا لَغَافِلُونَ ولقد بنو بَنِي بني إسرائيل مبواء صدقهم ورزقناهم من الطيبات فما اختلفوا حتى جاءهم العلم.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 ولا تكونن من الذين كذبوا بآيات الله فتكون من الخاسرين إن الذين حقت عليهم كلمات ربك لا يؤمنون وَلَوْ جَاءَتْهُمْ كُلُّ آيَةٍ حَتَّىٰ يَرَوْا الْعَذَابَ لَنُذِقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَلِيمِ فَلَوْلَا كَانَتْ قَرْيَتُنَا آمَنَتْ فَنَفَعَهَا إِيمَانُهَا إلا قوم يوم إِلَّا قَوْمَ يُونُسَ لَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُم عَذَابَ الْخِزْيِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَشَفْنَا عَنْهُم عَذَابَ الْخِزْيِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَتَّعْنَاهُمْ إِلَى حين وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَن فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا أفأنت تكره الناس حتى وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تُؤْمِنَ إِلَّا بِإِذْنِ الله وَيَجْعَلُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ قُلِ انظُرُوا مَاذَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا تُغْنِ لَا يَتَّخِذُونَ عَنْ قَوْمٍ لَا يُؤْمِنُونَ فهل ينتظرون إلا مثل أيام الذين خلوا من قبلهم قل فانتظروا إني معكم من المنتظرين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 فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله ولكن أعبد الله الذي يتوفاكم وأمرت أن أكون من المؤمنين وأنقم وجهك للدين حنيفا